محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على حبه وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على حبه وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مقلا Salli ala Muhammad wa biligil kula kula batola. Ya Rabbi, La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, wa la ilaha illa la ilaha illa Assalamu alayka ya Rasul La ilaha illa la ilaha illa Assalamu alayka ya Habib La ilaha illa la ilaha illa Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamualaikum ya akhira As illaha ya illa Allah Allah Allah ya rasulullah Sallallahu